124. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 125. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 126. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم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 119. بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور 110. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 111. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 119. فاقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 110. فاضرب بينهم بسور له باب 111. باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 112. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ارتبتم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور 119. لَا لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 110. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.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 فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 129. لألا يعلم أَهْلُ أهل أَلَّا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل